بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كارما وارذق الكل حلالا وخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر وستر انت تكرم وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل لكل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر ال... وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله والصحبي عداد طش السحبي والحمد للإله في البدي والتناهي